احكام القراني للكيل الراسي سوره المائده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اعلم ان العقود في الشرع منقسمه الى ما يجب الوفاء به والى ما لا يجب والى ما لا يجوز فاما ما لا يجوز مثل عقود الجاهليه على النصره على الباطل في قولهم دمي دمك امالي مالك انا اجيرك فيعاهده على ان ينصره على الباطل ويمنع حقا توجب عليه فهذا لا يجب الوفاء به والوجه الاخر ما يتخير في الوفاء به هو الوجه الثالث ما يجب الوفاء به والذي يجب الوفاء به هو الذي يتضمن تحقيق حق أوجب الله تعالى الوفاء به فإذا انقسمت العقود إلى باطل وصحيح فربما يقول القائل الأصل اتباع الشروط والعقود نظرا إلى مطلق اللفظ والقائل الآخر يقول إنما يجب علينا اتباع عقود صحيح شرعيه ورد الشرع بها ولذلك قال عليه السلام ما بال اقوام يشترطون ما ليس في كتاب الله تعالى كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولا شك ان الذي ورد الشرع به محصور ومضبط والذي يمكن الشروط ومما يهجس في النفس فمما لا نهايه له فلا يمكن ان يقال ان الاصل وجوب الوفاء بكل ما يهجس في النفس فيعقد عليه بل الشرع ضبط لنا ما يجب الوفاء به والباقي مردود فهو كقول القائل افعل الخير لا يجوز ان يحتج به في وجوب كل خير فان ما لا يجب فعله من الخيرات لا نهايه له فالمخصوص مجهول على ذلك وكذلك المخصوص من الشروط فان الباطل من الشروط لا نهايه له وانما الجائز منها محصور فعلى هذا لا يجوز التعلق بعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ولا بمطلق قوله اوف ب العقود فهذا هو المختار فيه والذي هو عقد او يسمى عقدا ينقسم الى ما كان على المستقبل والى ما كان على الماضي اما ما على المستقبل مثل قول القائل والله لافعلن واما على الماضي كقول القائل والله لقد كان كذا ويقال في مثله انه عقد اليمين عليه لا على معنى أنه عزم على فعل شيء فإن اليمين بعقد على فعل غير من غير أن يصح العزم عليه وإنما معناه أنه يظهر المحلوف عليه ويحيل إلى غيره تحقيقه فينظر ما يكون من عاقبة يمينه وفي الماضي يظهر الصدق قائم وقصد تحقيق القول قائم فيقال عقد اليمين <تصفيق> أي قصد تحقيق قوله وتصديق نفسه فهو عقد من هذا الوجه يبقى ان يقال هو في علم الله تعالى غير من عقد فيقال هو في علم الله تعالى وان لم يقصد تحقيقها ما حلف لعلمه به ففي المستقبل ربما لا يتصور منه العقل ولكن يحيل العقد وربما ظن الصدقه في الماضي فيقصد تحقيق قوله بعقد اليمين فسمي عقدا من هذا الوجه واعلم انه قد تبين بما قدمناه ان كل عهد وعقد لا يجم الوفاء به فمطلق قولي اوف بحقوق العقود محمول على القيد في قوله اوف بعاد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمين بعد توكيدها وانما عنا به العقد مع الله سبحانه وفيما امر الله تعالى عباده بالوفاء به والا فكل يمين على منع على منع النفس من مباح او واجب فذلك مما لا يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرا غيرا خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير نعم اختلف اصحاب الشافعي فيما اذا نذر قربة من غيره ان يستنجح بها طلبة او يا ساد في عباه بليه فمنهم من اوجب لانها داخله تحت قوله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ومنهم من لم ير ذلك لانه ليس الى العباد ايجاب ما لم يجبه الله تعالى عليهم فان الذي وجب انما وجب لعلم الشرع انه داعي الى المستحسنات العقليه وناهي عن المستقبحات العقليه ولا يجوز ذلك فيما يجب العبد على نفسه والقول الاخر يقول ان العبد اذا باشر السبب الموجب اوجبه الله تعالى عليه فيكون من العبد مباشره السبب الوحيد وكون السبب موجبا عرف بالشرعي فوجب بايجاب الشرع لا بغيره وهذا بين ولعل الازهري انضراج ذلك تحت العموم ولا خلاف ان المباح نذره لا يوجب شيئا لانه لا يتوهم كونه داعيا الى المستحسنات العقليه ولا ان له في الوجوب اصلا يتوهم كونه هذا داخلا تحته وهذا بين لا غبار عليه ولما حلف الصديق على ما كان فعله خيرا من تركه قيل له ولا تلهوا الفضل منكم وسعات ايوت للقربه فحنس الصديق عن نفسه وكفر عن يمينه قوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم وقيل في الأنعام إنها الإبل والبقر والغنم وقيل يقع الأنعام على هذه الأصناف السلاسة وعلى الزباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه أحد من يعمه الوط والذي يدل على تناوله الجميع استثناءه الصيد منها بقوله في نسق الآية غير محل الصيد وأنتم حرم ويدل على أن الحافر ليس داخلا في الأنعام قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ثم عطف عليه قوله تعالى والخيل والبغاله والحمير فلما استأنف ذكرها وعطفها على الانعام دل ذلك على انها ليست منها وذكر ذاكرون دقيقه فقالوا لما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اذن ذلك بان الاباحه مجازات على الوفاء بالعقود فان الكفار محظور عليهم ذبح البهائم فان ذبح البهائم انما عرفت اباحته بالسمع والسمع انما عرف بنبوته صلى الله عليه وسلم فاذا تثبت فاذا تثبت بذلك فلا يباح ذبح البهائم الكفار وان كانوا اهل الكتاب وهذا بعيد فإنه لو لم يكن مباحا لهم لما جزى المسلمين تناول زبائحهم ويمكن أن يجاب عنه بأنه محرم أن يزبحوا ولكن إذا زبحوا على تسمية الكتاب حلل المسلم وبالجملة هذا طريق المعتزلة وعندنا لا يحرم قبل السمع شيء ولا يحل أيضا فإن الحكم حكم الله تعالى فلا تعلق له بما تقدم على هذا الطريق فعلا قوله تعالى الا ما يطل علىكم يحتمل ان يكون فيما قد حصل تحريم وقبل ذلك فالبقي على الاباحه الا ما خصه الدليل فيكون عاما محتجا به ويحتمل ان يكون المراد بقوله الا ما يطل عليكم الا ما يريد ان يحرمه فيكون ماذونا بورود بيان من بعد الا ان ذلك لا يقتضي التخصيص ولا يتحقق فيه معنى الاستثناء اذا لم يكن محرما في الحال ويحتمل ان يريد به الا ما قد حرم عليكم مطلقا وسيرد بيانه فعلى هذا يكون القدر المخصوص منه مجملًا لجهالة المخصوص او يجوز ان يكون الكل قد ورد دفعة واحدة فيذكر كلامه مطلقًا الا ما سيرد تفصيله ويسوق الكلام الى غايته ويكون ذلك كمطلق يعقبه خصوص ويسوق الكلام الى اخره نعم قوله الا ما يطلع عليكم لا يتناول محل الصيد فانه لو استثنى استثنى ذلك سقط حكم الاستثناء 8 وهو قوله غير محل الصيد وصار بمثابه قوله الا ما يحل عليكم وهو تحريم الصيد على المحرم وذلك تعسف في التاويل ويجب ذلك ايضا ان يكون استثناؤه من اباحه بهيمه الانعام مقصورا على الصيد وقد علمنا ان الميته من بهيمه الانعام استثنى من الاباحه فهذا تاويل لا وجه له وقوله غير محل الصيد لا يخلو اما ان يكون مستثنى مما يليه من الاستثناء فيصير بمنزله قوله تعالى الا ما يطلع عليكم الا محل الصيد وانتم حرم فلو كان كذلك لوجب اباحه الصيد في الاحرام لانه مستثنى من المحظور ان كان قوله تعالى الا ما يطلع عليكم مستثنى من الاباحه فهذا ايضا وجه ساقط فان معناه احلت لكم بهيمه الانعام غير محل الصيد وانتم حرم والا ما يطلع عليكم سوى الصيد مما قدمناه ويستثنى تحريمه في الثاني ان يكون معناه اوف غير محل الصيد واحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم